Ti ra ra ti ra ra ti ra ra ti ra ra ra ra ra ti ra ra ra قلت صعب اني اخلي قال ليش وقلت خله مهما صار الله يخلي قال لي يا صاح خله قلت صعب اني اخلي قال ليش وقلت خله مهما صار الله يخلي الخلاف يمر ويروح تصفى بعد النفس والروح ما يضل ما دا ما خلي وانا خله خله خله ماني مخلي ترى ترى ترى ترى يا ما سامحني ويا ما كنت انا اللي حيل غلطان عمره ما زاد الملامة ما سمع لفلان وعلان يا ما سامحني ويا ما كنت انا اللي حيل غلطان عمره ما زاد الملامه ما سمع لفلان وعلان ما يصدق اي واشي يبتسم له يقول ماشي قلبه صافي ما به اي شي دام خلي وانا خلا خلا خلا لا لا لا The da da da da da da da da da da da da da الحياة ملح وسكر ما حلت إلا بلا يعني لو يوم انتعكر نصحى ثاني يوم حلوين الحياة ملح وسكر ما حلت إلا بلا يعني لو يوم انتعكر نصحى ثاني يوم حلوين بيننا ايام وسنين ما هو والقدر محفوظ في العين ما خلي وانا خلى خلى خلى خلى لا لا لا ما خلي قال لي يا صاحي خلى يفتصع بني يا خلي قال لي شو قلت خلى مهما صار الله يخلي مهما صار الله يخلي ماني مخليه غصبه والله العظيم